مريم. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهل العظم من وأشد على الرأس شيبا، ولم أكن بدعاءك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأت عاقرا فهب لي من لدنك وليا يعرفني ويرث من آل يعقوب.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 وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 عليك غلاما زكيًا قالت أن يكون لي غلام و لم بشر و لم يمسني بشرو و لم قال, قال ربك هو علي هين ولنجعله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 119. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 110. المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نداه من تحتها الا تحزني فارجعي على ربك تحتك سريا وانحزي اليك بجذع النخلة تساقط تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان ترين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 119. وما كانت همك بغيا 110. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب, آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاه, وأوصاني بالصلاة والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِنَّ 119. هذا صراط مستقيم 110. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالم يوم في ضلال مبين وأنذعهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في إبراهيم إنه كان صديقاً النبي إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء اتبعني يهدك صراطا سويا يا مبتلا لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا مبتني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب ان تعن عن آل يا ادرهيم لعلم تنتهي لارج منك واجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انك كان نبي حفي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 وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَرَهَبٍ لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَأَذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب إدنيس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف العضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا illa مَن tamba wa man wa'amila sanihan fa ulai fa ulai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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان اذا ما ميت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ان خلقناهم من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لن 121-أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 123 منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وإذا تكلّا عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا قال الذين كفروا لَذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ, مقاما خير مقاما وَأَحْسَنُ نديا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 124. ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير مردا 126. الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا 127. أطلع الغيب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب ندا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر على الكافرين فلا تعجل عليهم لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يمل الشفاعة إلا من اتخذ عيد الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفترن منه وتشق الأرض وتئي 122. إن شق الأرض وتخر الجبال هدا 123. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 125. كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا